لله رب ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان ذواتا أثنان فبأي آلاء ربكما تكذبان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 على فرش بطائنها من استبرق وجن الجنتين دان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن قاصرات الضرف لن يطمثهن إنس قبلهم لم يطمحهن إنس قبلهم ولا فبأي آل ربكما تكذبان كأنهم الياقوت والمرجان فبأي آلاء بكما تكذبان هل جزاء الإحسان إلا الإحسان هل جزاء الإحسان إلا الإحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان ومن دونهما جنبان فبأي آلاء ربكما تكذبان مدهامتان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان للضاختان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما فاكهة ونخل ورنان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن خيرات حسان فيهن خيرات فبأي آلاء ربكما تكذبان حور مقصورات في الخيان فبأي آلاء ربكما تكذبان لم سُقِطْنَهُ وَلا جَان فَفَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ مُتَّكِئِينَ عَلَى رَفْرَفٍ خُضْرٍ وَعَبْقَرِيٍّ حِسَانٍ فبأي آلَاءِ رب ربكما تكذبان تبارك اسم ربك تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة إذا رجت الأرض رجا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 والسابقون السابقون أولئك المطربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرور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 ولحم طير منا يشتهون وحور العين كأنثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون فيما إلا قينا سلاما سلاما وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخضود وطلح لا مقطوعة ولا منوعة وفرش مرفوعة وفرش مرفوعة وأصحاب اليمين ثلة من الأولين وثلة من الآخرين وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم كانوا يقولون أئذى متنا وكنا تراضى عظاما أئن لم أو آباءنا الأولون قل إن الأولين والآخرين Do you me? البطون فشاربون عليه من الحيم فشاربون شرب الهيم